يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدننا وزكاتا وكانت تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جب 117. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا 118. واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا 119. فاتكروا 124. اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا 125. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلابا زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكب غيا قال كذلك قال ربك هو علي هيد ولنجعله آية للنات ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكان قصية، فأجاهها المخاض إلى جذع نخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيم منسي. تَنَزَّلَ مِن تَحْتِ جَاءَ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُذِ الَّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ نَخْلَةٍ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَلِيَّا